ومكروا مسرا ومكرنا مسرا وهم لا يسعرون فنظوا كيف كان وقومهم بما ظلموا إن في ذلك that انهم اناثي يتطهرون فما كان جواب قومه إِلَّا ان قالوا افردوا ال من قضيتكم انهم يتطهرون لا نؤمن إلا من راك من عليهم قُلِ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الذين بَعْدَهُ بَعْدَهُ فَأَنْبَأْنَا بِهِ حَتَّى إِذَا تَبَعَدَ مَا كَانَ لكم أن جعل لها غوافيا وجعل بين البحرين حاجبا Szanowni Państwo, witam serdecznie, witam <تكلم> <تكلم> الَّذِي <أمين> يَنذِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُسِرُّ الرِّيحَ <بسرا> بَيْنَ <الرحمته> <أإله مع الله> أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الغيب إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَدُونَ بَلِ الْدَارَ كَعِلْمُهُمْ فِي بَلْ هم فِي قال الذين كفروا إذا وَعِبْنَاهُ هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قبل وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا أسافر الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبك المجرمين ولا تحزن عليهم بَلْ لَمَّا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْفَضْلُ وَلَكِنَّ إِنْ لَا يسكون. وَإِنَّ رَبَّكَ ليعلم مَا Mono... في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على مني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مبين. اثر الذي هم فيه يختلطون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكم وهو العزيز al Szanowny Panie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 إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم, أخرجنا لهم من الأرض تكلموا, تكلموا love لَلَّيْلِ لَا يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يا الله وكل الْكِتَابَ داخرين فِي تِلْكَ الْغَافِلِينَ وَأَمَّا سهيته بغى السحاب صنع الله الذي أطلق كل شيء إنه خبير بما تفعل وهي كمغر السهاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون ومن سيئا فقوم بقولهم بل هل تجزون إلا ما كنتم أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ما اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ قَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أنا مِنَ You yeah. yeah.